السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا زياد؟ لم أرك منذ فترة أنا بخير الحمد لله وكيف حال والدك الآن؟ إنه يتحسن كثيرا مع العلاج الآن هل أستطيع زيارته؟ بالطبع أهلا بك في أي وقت هل يمكنني زيارته يوم الأربعاء في الساعة السادسة مساء؟ أعتقد أن هذا وقتا مناسبا اذا أراك يوم الأربعاء وأتمنى له الشفاء العاجل شكرا يا سيف إلى اللقاء إلى اللقاء يا زياد يتحسن أدوية علاج أعتقد الشفاء العاجل متى أستطيع زيارتك وقت مناسب وقت غير مناسب مكالمة هاتفية تأكيد للموعد زيارة قصيرة يستقبل ضيف مضيف